رح ليلة دنح جيلة مدري وشلون التاني قبل البدو تقصدها وطرت علي الليلة ما عرف وش تاليها لكنها في بالي عارف هو اللي عارف ولا مطر بعد قيلة يبو قضارة بيضه معيبه شمالي هالحزن ماهو دايم لو جاب لي كل حيلة ربك يفرجها لكن بونس حالي وزعج لهم بالحندة صكوا لها يجيب يا يحص وما الغير قالي كيف لهم فغني يا ناقض الجديدة والله لعمر سلام وارقع الظلع العالي وارجع على موالي دن دن, دن نحجي لي شي بعيوني وقولها